هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على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 لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه فإذا قرأناه فاتبع قرانه ثم إن علينا بيانه كلابد تحبون العاجلة وتذرون الآخرة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 وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صل ولكن كذب وتول ثم ذهب إلى أهله يتمطي أولي لك فأولي ثم أولي لك فأولي أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني تمني ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والنثي أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت هل أتي على إنسان حين من الدهل لم يكن شيء أم مذكورا